أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفاء وسلام على عباده الذين صفوا وصلى الله وسلم وبارك على نبيه المصطفى وآله المستكملين الشرفاء ثم أما بعد كنا قد انتهينا الى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء من بئر بضاعه أو بئر بضاعه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 وأحمد بيروي هذه الرواية كما تعلم من طريق يعقوب ابن إبراهيم بن سعد الزهري شيخه يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد الزهري قال الإمام أحمد حدثنا يعقوب لقصد طبعاً يعقوب إيه يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد قال حدثني أبي يعني إبراهيم ابن سعد الزهري عن ابن إزحاق قال حدثني صليط ابن أيوب ابن الحابل الخبر ده من طريق من صليط ابن أيوب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 ايه هي بئر مين بقى بئر بني ساعده وهي بئر وهي بئر تلقى فيها محائض النساء ولحم الكلاب وعذر الناس عذر جمع ايه عذر عذر جمع عذره وهو ما يخرج مخرج الناس من الايه او مخرج الماء يلباء من الدبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكروا إن الماء طهور لا ينجسه شيء هكذا رواية ابراهيم بن سعد يبقى دي روايه ابراهيم بن سعد عن ابن اسحاق عن صليب بن ايوب قال عبيد الله ابن عبد الرحمن عبيد الله ابن ايه ابن عبد الرحمن عبيد, عبيد, عبيد الله ابن عبد الرحمن واضح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 طبعاً احنا نعرف من رواة محمد ابن إسحاق ابن يصار المطالبي ومن أكبر رواته محمد ابن سلم المراد محمد ابن سلم الايه؟ لكن انا بقول طبعاً ما لا تنضبط رواية ابن إسحاق الا على رواية العالم الكبير مين ابراهيم, ابراهيم بن سلم لكن يأتي بعد كده محمد ابن سلم أحمد ابن خالد الوهبي يحيى بن واضح يعني يحيى بن واضح وغير هؤلاء يعني لكن الرواية دايما بتنضبط على مين لما عايز تضبط رواية ابن اسحق تضبطها دايما على رواية مين اللي هو بيرويها احمد يعقوب عن ابي يعقوب ابن ابراهيم قال حدثني ابي لان رواية دي فيها ثبوت السماع دايما دايما بنركي لها لانه فيها ثبوت سماع ايه ها. اه كان بيضبط حديث ابن اسحق قوي ابراهيم ابن سعد ايه بيضبط حديث ايه حتى انه لو اختلف اصحاب ابن اسحق كلهم في الرواية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 صاحب السيره ابن بكير دا مشهور جدا بروايه الايه يونس ابن بكير دا راوي الايه راوي سيره ايه راوي سيره آه ابن اسحاق ده الوجه الاول الوجه الثاني الوجه الثاني قليل اوي وقراه خطا عبيد اللاجد عبيد اللاجد, عبد اللاجد بن عبد الله بن رافع كيف تراه غلط وهو موافق للاصل لكن يحيى بن واضح رواها كذا ابن اسحاق قليل قوي لما يقول عبيد الله ابن عبد الله موافق للاصل لكن رواها كذا عن ابن اسحاق موافق للاصل مين يحيى ابن واضح وهو خطأ طبعا خطا رغم انه موافق للايه لان روايه الاكابر عن ابن اسحاق بايه عبيد الله ابن عبد الرحمن فجاء يحيى ابن واضح يمكن يكون مشى فيه على الايه على مشى فيه على الجدة لكن ابن اسحاق ما بيروش كده الا بروايه مين يحيى ابن واضح بس يعني ممكن واحد يقول ايه يبقى ابن حقه هو في الحماد، نقول لك لا لا لا ده يحيب واضح مشي فيها كده وقد قال لك دي مشي كده مشي على الجد. لكن الاثبات من أصحابه بيروه ايه بيقوله ايه بيضبطش هذا الاسم لا يضبط هذا الاسم يقول عبيد الله بن عبد الرحمن دي رواية الاكثر رواية الأكثر وعلى رأسهم كما قلنا صاحب الكبير صاحب الايه أثبت أصحابه أثبت أصحابه من هو؟ أثبت أصحابه إبراهيم بن سعد الزهر الوجه الثاني كما قلنا يحيى بن واضح موافقا لمين؟ موافقا لمحمد بن كعب موافق لمين؟ محمد بن كعب, كعب القرد. الوجه الثالث صليب عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الرحمن بن رافع عبد الرحمن بن رافع ها هكذا رواه بعض الروع عن محمد بن سلم المرادي يعني يبقى محمد بن سلم روايا الوجهين وجه موافق في روايه ابراهيم بن سعد والوجه الثاني تفرد به وهو عبد الرحمن بن ايه اه اه ابن رافع هكذا ذكر ابن اسحاق روايه كما قلنا روايات او الثلاثه الاو الاوجه الثلاثه الاوجه لروايات ابن إسحاق هذا الخبر مع الاضطراب على هذا الاسم مع الاضطراب على ايه هذا الاسم لذلك يحتاجوا إلى رواية حماد رواية ايه حماد ابن ايه حماد ابن أسامة يحتاجوا لرواية ابو أسامة يحتاجوا لرواية مين أبي أسامة أبي أسامة الكوفي ابو دعود رواية من طريق عبد العزيز بن يحيى الحراني رواية محمد بن سلم المرادي هذا إسناد مشهور جدا في أبو داود بيروى بيئة حديث كتيرة عليك بيها عبد الرحمن اللي هو إسناد عبد العزيز بن يحيى الحران عبد العزيز بن يحيى لإيه؟ الحراني عن محمد بن سلم المرادي عن ابن إيه؟ عن ابن إسحق عن ابن إسحق يعني عن صليق بن أيوب ابن الحكم الأنصاري عن عبيد الله ابن عبد الرحمن بن رافع عبيد الله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 علي بن عمر الدار قطن علي بن عمر الين اتدار قطن في السنن جزء الاول و版 340 حدثنا محمد بن احمد بن صالح الازدي قال حدثنا محمد بن شوكر قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم ها يعقوب بن ابراهيم ها وحدثنا احمد بن كامل قال حدثنا محمد بن سعدين العوفي قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي يبقى حيقول إيه إبراهيم بن سعد عن ابن الاسحاق عن صليت بن الحاكم عن صليط ها ابن أيوب بن الحاكم الأنصاري عن مين عن عبايد الله ابن عبد الرحمن ابن رافع عن أبي سعيد إن أنه قيل لرسول الله يا رسول الله إنك تستقل من بئر بضاعة بئر بني ساعد إيه بقى نحو رواية أحد نحو رواية إيه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 قال حدثنا ابن إسحاق عن صليت ابن أيوب ابن الحارث عن عبد عن عبيد الله وربما قال عبد الله عبيد الله وربما قال ايه عبد الله ابن عبد الرحمن ابن رافع عن أبيه أن النبي فذاك ثم قال أبو الحسن حدثنا أبو زر اللي هو أحمد ابن محمد ابن أبي بكر الواسط أبو زر الواسط شيخ بارفه أبو زر من إيه أحمد بن محمد بن أبي بكر الواسط حدثنا أبو زر الواسط قال والعباس بن العباس بن المغير الجواري قال حدثنا عبيد الله بن سعد قال حدثني عمي عم مين إبراهيم بنه ابن سعد عبيد الله ابن سعد عم مين إبراهيم ابن سعد عن ابن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي سلمة ده طريق تاني لابن إسحاق كمن هو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 ابن عبد الله هكذا هذه رواية وكذلك حماد بن سلمة عن ابن اسحاق عند الطحاوي عند الايه حماد بن سلمة يعني عند الطحاوي وافق الجماعة وافق الجماعه يبقى اذا الجماعة كلهم على خلاف يحيى بن واضح لذلك نقول يبقى رواية يحيى بن واضح ايه خطأ مشي فيه على الجد او هو حفظ الحديث كده فرواته الحديث محفوظ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 ومع هذا فهذا الاختلاف لا يؤثر على صحة الخبر فقد ضبط وجود إسناده مين؟ أبو, أبو إسامة أسام. ضبط وجود إسناده أبو إسامة أبو إسامة أسام هو اللي إيه؟ ها حماد بن إسامة هو اللي جود إيه؟ إسناده والخبر كما يبدو لك موافق لذلك قال الترمذي وفي الباب عن ابن عباس وعائش في الباب عن مين؟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 عن ابن عباس ثم حديث عائشة رضي الله عنها حديث ايه عائشة حديث مين يزيد الرشك يزيد الرشك عن معاذة العدوية عن مين عن عائشة رضي الله عنها اه واضح وله ايه وذكرنا الاختلاف على حديث ابن عباس ولا اختلاف على رواية حديث ايه عائشة الا ان رواية يزيد الرشك الوحدها فيها قول عائشة رضي الله عنها ترفعه الماء لا ينجسه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 في الماء أو في السمن والماء قال وقال الزهري لا بأس بالماء ما لم يتغير ما لا بأس بالماء ما لم يغير طعم أو لون أو رائح لا بأس بالماء ما لم يغير طعم أو ريح أو لون قال ابن حجر يعني لا حرج في استعماله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 يبقى الزهرى اذا يرى الزهر يرى إيه؟ ها الزهر يرى أن الماء قليل وكثير يبقى اخذ بعمول الخبر يبقى كأن الخبر الماء لا ينجسه شيء هذا العموم معمول به عمل به جماعة. جماعه لولا بعض الاعتراضات التي ظهرت على هذا العموم دا عموم كده. يعني قولنا الماء طهور لا ينجسه شيء دا ايمه دا عموم. هل يعمل بهذا العموم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 الإمام في كتاب كتاب الطهور كتاب الطهور الطهور ولا الطهور الطهور الطهارة يعني الطهور آه. قال يعني أبو عبيد قال في كتاب الطهور يلزم منه أنه إذا بال في إبريق يلزم منه يعني لو قلنا بأن الماء قليل وكثيره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 نصر ابو عبيد القول بالتفريق بين القليل والكثير تمام؟ وعلق الكثير بالقلتين وهو مذهب جماعة كثيرة من العلماء بل مذهب الجمهور ان هناك تفريق بين القليل والكثير والحد الذي يفرق بينهما ها، الحد الذي يفرق بينهما حديث القلتين حديث الايه القلتين. وهو الحديث الذي سنتكلم عنه بعد هذا بعد هذا الباب بعد هذا الباب حديث محمد بن جعفر بن الزبير حديث محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبسا أو نجس. ها حديث محمد بن جعفر بن الزبير. ها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 لكن أولى أن نعرج على حديث أبي أمامة، فقد رواه رجدين بن سعد بن مفلح المصري أبو الحداد المعروف بايه ها أبو الحداد رجدين بن سعد رجدين بن إيه؟ قرين عبد الله بن لعيع صحبه، بس عبد الله بن لعيع كان شديد الحمل عليه كان شديد حتى إنه مرة ضربه وأخرجوه من المسجد ها رجدين بن سعد بن مفلح ها المصري المهري المصري ابو الايه ابو الحجاج ابو الحجاج الايه المصري لكن ابن لهيع اقوى منه احسن منه رجدين بن سعد متروك الحديث زاغ الحديث متروك الحديث ايه ها زاغ الحديث وحديث رجين بن سعد اخرجه الدارقطني والبيهقي اخرجه الدارقطني والبياقي بلفظ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 حديث إيه رجدين حديث إيه رجدين عن معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي أمامة الباقري رضي الله عنه يرفعوا يعني رجدين أتا بطم كبير هاوا رجدين قال إيه رجدين قبل قبل خبر كده روائع معاوية بن صالح عن معاوية بن إيه ها عن معاوية بن صالح عن راشد بن سعد راشد بن سعد أحد كبراء آل الش آل شام أحد كبراء تابع إيه الشاميين راشد بن سعد السحولي الشامي الحمصي يروي عن أبي أمامة بس الأصح انه مرسل لكن عن أبي أمامة مرفوع لا آه يعني آه راشد بن سعد المقرئ السحولي الحمصي الشامي أن رسول الله أصح مرسل لكن رجالين عمل ايه عمد إلى هذا المرسل وإيه ورفع وتوهمن كم كم هذا من باب الإيه؟ ها من باب يعني ما رأينا الصالحين أجزب منهم في في حديث إيه رسول الله يعني الصالح أصابته غفلة الصالحين فبالتالي لا يحتاج به رجدين بن سعد أبو الحجاج المهري المصري إيه؟ ها لا يحتاج إيه لا يحتاج به هكذا رواة وتفرد مرفوعا عن أبي أمامة هكذا بلفظ خلق الماء إيه خلق الماء وطهورا لا ينتجسه شيء إلا ما إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريح. والإمام الشافعي أشار إلى بعض هذا الخبر وعدم الاحتجاج به. أشار إلى قل لا يثبت أهل العلم بالحديث. هذا الحديث إيه؟ ها هذا الحديث لا إيه؟ ها لا يثبته أهل العلم بالإيه؟ بالحديث. هكذا أخرجه الدار قطني الجزء الأول صفحة 28 والبيهقي. الجزء الاول مية تسعة وثمانين وابن ماجد خمسمية واحد وعشرين جميعا من طريق رجدين ابن سعد المهري المصري رجدين ابن ايه رجدين ابن سعد ابو الحجاج الايه؟ ايه المصري ابو الحجاج المصري عن رأ عن معاوية ابن صالح معاوية ابن صالح عن راشد ابن سعد المقرئ عن ابي أمام الباري به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 عامة اهل العلم يقولون الماء باقي على طهوريته ما لم يغيره ايه لكن طب كون... هذا مما اجمعت عليه العامة لكن كونه حديث ايه ده ان الماء باقي على ايه ما لم يغيره آه ما لم يتغير له طعم او لون او ايه تمام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 وإلا فحديث الماء لا لا ينقيسه شيء إيه فربت عن ابن إيه عن ابن عبد الله وعائشة وأبي إيه وأبي سعيد الخضيب لذلك قال أنا بن نقول آآ تمام كلام الشافعي أن نقول وإنما يثبت الحديث بلطف وإنما يثبت الحديث بإيه بلطف الماء لا ينقيسه شيء من حديث أبي سعيد وعائشة وابن عباسم رضي الله عنهما بأسانيد تقوم بها الحج بأسانيد ايه ها بأسانيد تقوم بها الايه تقوم بها الحج والمقصود ان قول الجمهور الحق ان انا هاترك لك كلام المباركة فوري فقد اطال وافات يعني المباركة فوري اطال وافاد في شرح هذا الخبر اطال جدا بحيث يعني اقول هو من اكبر اكثر المواضع التي ذكره في ادامة اطالة هو الكلام على هذا الخبر حتى قال المباركة فوحي ربناك في القطور الفقه التهارة. يعني اطال جدا في الكلام على هذا الخبر خبر ايه خبر بقر بضاعي خبر بايه لذلك سأترك لك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 قول الجمهور ان حديث القلتين مخصص لعموم حديث ايه حديث الماء لا ينقصه ها الماء لا ينقصه شيء آه وهذا الذي كما قلت لك ناصره الجمهور فان قلت لي لم يخرجه البخاري ليه البخاري ما خرجش حديث القلتين ما دام عليه الجمهور ما عليه الجمهور هذا ليس بالهزيم للبخاري هذا ليس بلازم للإيه؟ للبخاري لأنه ليس أبدا من قصد البخاري أن يخرج كل حديث الثقات ها مش من, من عمله ولا من شرطه أن يخرج كل حديث رواق الثقاط وإلا في حديث القلتين رواته غاية, غاية غاية غاية والحديث غاية بالصحة يعني حديث محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر اتقيه عبد الله ها ابن عمر بل البخاري خرج لمحمد بن جعفر بن الزبير خرج لمحمد ها ابن جعفر ابن الزبير لكن في غير روايته عن من عن عبيد الله في غير روايته عن ايه؟ عن عبيد الله وذكر ربما للاختلاف الذي وقع في اثناده لكن مع هذا رواته كلهم ثقات ثقات وصحاها وجماعه من الائمه وعلى راسها راس هؤلاء ابو صالح احمد بن حنبل وابو زكريا يحيى ابن معين وعلي بن المديني ها وعلي ابن المديني واسحاق ابن رهواي ورأس هؤلاء جميعا امام الائمه ابو عبد الله الشافعي <تصفيق> الخبر يعني صح هذا الخبر جماعة من الائمه الكبراء وراس هذه الطائفة كما قلت لك الامام الايه الشافع. الشافعي امام الشافعي احمد ويحيى وعلي بن المديني واسحاق والبيهقي والدارقطني والبيهقي والحاكم ها وحدس ولا حرف هؤلاء جميعا فالحديث بتصحيح هؤلاء الائمه مستغنا عن الكلام في الاختلاف يا علي. يعني مستغني بتصحيح هذه الائمه ايه ها يعني يأتي كده اجتمع على تصحيح الائمه الكبار دول شافعي واحمد بن حنبل وعادلي القاف ها درقطني البيهاقي الحاكم ها ها جميعا صحاح الخبر فلا يرد اسم صححه فلماذا لم يخرجوا البخار لان هذا الاعتراض ليس اعتراضا بالضروره اعتراض على البخار اعتراض على الايه على البخاري لماذا لم يخرج كثير من الاحاديث التي اتفق السقاط. رواه السقاط. الا انه مختلف الا انهم ايه اختلفوا في تحديد معنى القلتين بس اتفقوا على صحه الخبر مع اختلافهم في معنى القلتين معنى الايه القلتين وهذا الاختلاف كما قلت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 بحجة اننا ايه ما نعلمش عدد القلة تيه ولذلك اعتبره الشافعي بخمس قرب خمس قرب من قرب الحجاز احتياطا احتياطا وخصص به امام الائمه يعني الشافعي حديث ابن عباس ونظائر الماء لا ينجسه شيء خصص بيه بي حديث, بي حديث او عموم حديث ايه الماء لا ينجس شيء طب على ال من جهة العموم والتخصيص هل هو عموم او انه عموم ايه انه مقصود اكيد ايه القلتين او انه مخصص بحديث القلتين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 فيكون معنى قوله طهور اي مطهرا لمحبوبه وليس كما زعموا لكن هكذا حملوا على ان طهور في كلام قريب بمعنى ايه بمعنى الطهور ولنا قول الله تبارك وتعالى وينزل من السماء ماء ليطهركم به قال هناك ايه وانزلنا من السماء ماء وفي ايه قال ايه قال وينزل من السماء ماء ليو ليو في الأولى يعني بتقول من السماء ماء قال من السماء ماء لي يبقى هي معنى طهور في الايه الأولى أي أي واضح ولا ايه فأخبر أن الماء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 اهل الجنة عنها لانهما ردوا قالوا إيه؟ اهل الجنة مستغنون عن التطهير نقول لا حتى لو كانوا مستغنون عن التطهير لا يمنع من وجود الصفة لاستغناء المنتفع بها ها لاستغناء الاستغناء المنتفع بها عنها واضحوها ايه ها هذه الجهة الاولى الثانية. ان الاية واردة في مقام الامتنان ان الاية واردة في مقام ايه الامتنان بما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 انه يزاد في صفات شراب الاخره عما اتصف به شراب الايه الدج وان قولهم واستدلالهم بالبيت البيت الوارد بيت جرير وهو قوله عذاب السنايا ريقهن طهور عذاب السنايا ريقهن طهور فالدلاله فيه لنا لا لهم لماذا